عم عثمان عزرة وابن عم أبي سفيان والد مروان وهذا النسب قد يزيد الناس حنق حنق ولكن الصحبة والإسلام والإسلام ولكن الصحبة والإسلام هي الشرف أظن الأزن وشرف شرف الصحبه لو علم جزما اسلم يوم الفتح ولهم من الصحبه الحظ والنصيب ليس ادنى كما قيل اذ ليس في الصحابه نخاله والصحبة ثابته ولو بنظرة وهذه النظرة هي شرف شرف الوجود تدخل صاحبها تحت عموم قوله تدخل صاحبها تحت عموم قوله الله الله في أصحابي لو انفق احدكم مد احد ذهبا الله الله في اصحابي لو انفق احدكم مد احد ذهبا ما, ما بلغ مد احدهم بل ولا نصيفه ولده مروان والذي قال فيه ابن تيميه وابن القيم وابن كثير أنه العدل الفضل السبت أنه العدل الفضل السبت الصاحب الراوية القرآن والولد ظل أبي قلت عاصمة أما ما يروى في لعن الحكم وولده مروان فلا يثبت فلا يثبت بإسناد صحيح ولا حسن يعول عليه وهي روايه ضرار ابن صرد وهي روايه ضرار ابن صرد الرافضي يبقى كل ما يروى ان هذا يدخل عليكم رجل لعين اللي هو من حكم ابن ابي العاص والحكم ولده ملعونان، هكذا يروى هذا لا يثبت اولا ثانيا والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون لعانا والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون لعانا بل وهو الذي نهى المسلم كل المسلم أن يكون لعانا بل بل وهو صلى الله عليه وسلم الذي ابى ان تلعن دابه الذي ابى ان تلعن دابه يوم أن لعنها رجل فقال لا تصحبنا بملعون فان فان يلعنه وصحابيا صلى الله عليه وسلم ثالثا ولو سلمنا ولو سلمنا ثبوت لعن فان النبي صلى الله عليه وسلم مشارط ربه فان النبي صلى الله عليه وسلم مشارط ربه يقول لهم يقول لنا إني شارت ربي من دعوت عليه منكم كانت دعوتي له زكاة وطهورا من دعوت عليه منكم كانت دعوتي سكاة له وطهورا والله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والذي ابى أن يلعن الطائف وأهلها يأبى أن يلعن الصاحب المسلم المصاحب رابعا أما خبر ترد الحكم ابن أبي العاص خبر ترد الحكم ابن أبي العاص وابنه الى الطائف قال ابن تيميه الامام خبر ضعيف سندا ومتنا خبر ضعيف سندا ومتنا والتعليل في ذلك لا يثبت يعني يذكرون ان الحكم كان بينصت الى النبي صلى الله عليه وسلم ويروح يقول للمشركين اخبار ويرون ان الحكم كان بيألذي النبي عليه الصلاة والسلام في مشيته كلامه ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال الحكم وولدهم العنان ويقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت بن الحكم على منبري ينزون نزو الخردة هذا كلام يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله إنهم بهذا شتم الرسول عليه الصلاة لأن الرسول اادب من أن يلعن أحدا أو أن يشبه أحدا بالقرد والذي علمناه يقابل السيئة بماذا بالإحسان في حق المشركين فحتى لو اساء إليه أحد من غير المشركين أتراه صلى الله عليه وسلم يقابل السيئة بالسيئة أعوذ بالله خامسا بل صح ثناؤه على الحكم وولده كما جاء في بعض روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه نظرا شديدا فسئل عن ذلك قال هذا هذا إذا بلغ أولاده أربعين ملك الأمر ذاك رجل إذا بلغ أولاده أربعين ملك الأم وفعلا من خير قادة الإسلام الذين كانوا من صلب الحكم منهم عبد الملك الذي قضى على الخوارج الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك ومسلم بن عبد الملك الذي حاول فتح القسطنطينيه أربع مرات ففعلا اولاده كان او كانوا أولاده ملك ورياسه ملك ورياسه فعلا فهذا خامسا ولا سادسا سادسا قال الامام ابن كسير رحمه الله في ولده مروان قال صحابي ولي المدينة كان شديدا على أهل الفسوق وقال ابن القيم أحاديث زم الوليد الوليد بن عقبة وزم مروان كذب حتى قال الحافظ في مروان له رؤية يعني إله رؤيا يعني صحابي فإن سبت يعني أنه صحابي فلا يعرج على من تكلم فيه يعني أي كلام يتكلم فيه بعد سبوت الصحبه لا قيمة له سابعا بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للحكم فقال اللهم اجعله وريعا اللهم اجعله وريعا ونع ودعوه النبي صلى الله عليه وسلم لا تخطئ وابواب السماء وابواب السماء لها مستقبلا وربه تعالى لا يخزله سامنا وان الروايات التي تروى في لعن الحكم ونفيه إنما تروى بصيغ التضييف وهي روا قيلة سامنا وقد خرج بعض اهل العلم هذه روايات في الحكم ابن أبي الحكم في الحكم ابن أبي الحكم وهو آخر وهو آخر ليس الحكم أبي مروان ابن عم عثمان عاشر ولو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه الى الطائف فليس كل النفي عقوبة كما قال لابي زر كما قال لابي زر رضي الله عنه إذا بلغ البناء سلعا لا تسكن فيها يعني اخرج ولا يكون ذلك قد في أبي ذر لان أبي ذر لا يطيق حياة زي ما تجد انسان اليوم ما بيطيق حياة المدنية وكل ما المدنية تهجم على مكان كان يعمله يبعد هل في ذلك من الزم ليس في ذلك من الزم وليس كل في عقوبة فقد يكون النفع لمصلحة ماذا المنفي نفسه أنه لا يطيق حياة الناس ولا يطيق عيشة الناس فهذه عشرة وجود فعية عن الحكم ابن أبي العاص رضي الله عنه وعن ولده وأما ما يروى من لعنهم وتشبيهم بالقردة ونحو ذلك فذلك الكذب والإفك المبين والصحبة منطقة محفوظة ومحمية شرعية قال فيها صلى الله عليه وسلم اتقوا الله فين في أصحاب وانا اعجب يعني أحد بعض العلماء يقول لك من مسلمة الفتح ايه يعني من مسلمة الفتح سبه هذه طب احنا من مسلمة ايه من مسلمة البطاقة الشخصية من مسلمة شهادة الميلاد ويقول لك له أدنى نصيب من الصحبة إيه أدنى نصيب ده واحد من الناس جاي يقول لصحابي يقول له أنت من نخالة في أصحاب النبي عن صلى الله عليه قال له وهل كان فيهم نخالة دول ما فهمش نخالة ما فهمش نخالة وقش بالصحابة كلهم ماذا كلهم لباب محمد الرسول الله والذين شوف فلا يقول والذين إيه معه دل اصطفاء الله واختيار الله عز وجل ولذلك اسمعوا يا طلبة العلم احذروا هذا الباب فالصحبة ماذا؟ منطقة محفوظة محميه شرعا والله تعالى يدافع عن الذين أمنوا فإذا قيل لحوم العلماء مسمومة فكيف بلحوم الصحابة ها الله عنهم وارضاهم كيف بلحوم الصحابة أتحسب أصحاب نبينا كأصحاب موسى أرنا الله جهرا لن نؤمن لك ادعو لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بمعاهد عندك أتحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأصحاب عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء كأصحاب عيسى ينكرني أحدكم بعد سلاس كأصحاب عيسى باع المسيح بدوالق معدودة يهوز الإسخريوتي باعوا لمن ارادوا صلبة أتحسب أصحاب نبينا عليه الصلاه والسلام كهؤلاء نما أصحاب نبينا كما أخبر الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة نما أصحاب نبينا قل الحمد لله وسلام على الذين على عباده الذين اصطفى قال المفسرون أي أصحاب محمد أصحاب نبينا هم الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار ايه طيب من بعدهم باء هم الذين قال الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف طيب إن لم تكن من المهاجرين ولا تكون وإن لم تكن من الأنصار ولا تكون فكن من, من من أولئك الذين سمى الله فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطبعا الذي جر الناس لهذه المشكلة شيء حبهم لسيدنا علي رضي الله عنه ولطالما قلت لكم ليس لازم حب علي أن تكره من أن تكره بني اميه قلبك يسع ماذا الجميع ولكن حب علي يكون ماذا في أعلى درجات الحب ومقاماته ويأتي بعده في الحب مرتبة من بقية الصحابة وفوق علي عثمان وعمر وأبو بكر فلماذا يضيق قلبك عن حب الجميع كما ضربت المثال هل لزاما لكي يحب يعني أبي أن أكره أمي هل لزاما لكي يحب أمي أن أكره أبي هل لزاما لكي يحب أخي زيدا أن أكره أخي عمرا ليس هذا بالحب أن تحب إنسان على حساب آخر أنت لا تحبه على الحقيقة زي ما ضرب لك مثال واحد طالع الأول تطالع الأول الزيدة يقول لك اصل بيت الفصل سقطين يبا دا الأول طيب تبتحب علي ليه اصل عشان بكره بني أمي ما انت ما بتحبش عليه لكن تحب علي لذاته رضي الله عنه تحبه لصحبته النبي عليه الصلاة والسلام تحب علي لشرفه وفضله رضي الله عنه زي الجماعة العزين يرفع قدر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك دا أصل نوح دعا على قومه ومحمد لم يدع على قوم يبقى أنت بتحب محمدا بنقص نوح ده ينفع أنت تحب محمدا لكماله تحب محمدا لشرفه عليه الصلاة والسلام ونوح لما دع على قومه كان معزورا لانه قال ولا يلد الا فاجرا كفارا وربه قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد لكن محمد صلى الله عليه وسلم قال الله لا ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمنه فلذلك لا تد عليهم لأن منهم من يؤمن لكن نوح عليه السلام دع عليهم لأنهم لا يؤمنون فلا لي هذا الحب لأن هذا حب مريض هذا حب مرضي من أحب علي رضي الله عنه يحبه لشرف الصحبة يحبه لشرف الجهاد حبه لشرف النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز صيام الفرض مع صيام النفل في عمل واحد بنيتين فالفرض لا يجمع معه غيره في عمل هذا والله تعالى لو اعلم لا هذا المثال ضربته مساله اللي لا اكل الكوسا هذا مفهوم لا ليس هناك امتحان يوم الخميس الامتحان يكون في الخميس المقبل ليس الخميس القادم خميس الذي بعده امتحان إن شاء الله تعالى والأبحاث كما قلت تقدم الخميس ليس القادم من اللي بعده والبحث يكون في سلسين ورقة ذكر المسائل المسح على الخفين فقط ذكر القول الراجح بأدلته وإن كان هناك إشكال حول القول الراجح يجاب عن الإشكال ساضرب مثالا مسح أعلى الخف للأدلة الآتية اشكال. ما يروى من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وماذا؟ واسفله الجواب وهذا حديث لا يسبب لأن فيه علل ثلاثه هذه العلل هي ضعف تدريس الوليد بن مسلم إرسال الوليد بن مسلم عدم سماع رجاء من ثور والشذوذ من مخالفة من عبد الله بن المبارك وقد رواه منقطعا ورواه الوليد ماذا موصولا وهكذا فهذه طريقه البحث في 30 ورقه ان شاء الله تعالى مساله مساله ويعني انا قدمت لي جهود رائعه جدا واخر جهد مقدم هو جمع طيب في صوره جدول لمسائل مسح يعني الجمع يكون المساله وبعدين اقوال المذاهب الحنفي الملك الشافعي الحنبلي الظاهري وبعدين غيره والراجح طبعا هذا الجدول الجامع رائع جدا سيلحق ذلك بالمذكره لان فيه تذكيره لطالب العلم باحكام المسل يعني على طريقه طلبة الامتحانات من غير طبعا دخول بهذه الورقه الامتحان وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الامتحان هيعلن عنه شيء